بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلم والسلام مبارك العب العلم ورسوله محمد وعلى عمي وصحابه التنين نزلت قراتنا في شرح شير عزيين على كتاب الاصول. العلمي العصول نعم صفحة كم؟ ثلاثمية وثنين ثلاثمية وثنين ثلاثمية اللهم يسر نعم اللهم اعفي <تصفيق> الناس من خطاياهم واجعلهم أشراف عبادك وعاصيهم عبادك وعاقبهم عبادك وارزقهم عبادك وارزقهم عبادك وارزقهم عبادك وارزقهم عبادك أن نسكت أن نسكت أن نسكت ينفق نفسك وعلى الله تعالى لا من ينفق من آية أو من سنة قال هو في قمة الإزالة والنحية وقوله أن نسكت أن الإزالة والنحية أما المعنى الثورة فمن قولهم نسكت الشمس الضرنة يعني أزالتهم فإن الشمس إذا طاعت نعم ف... هذا هو, النشط. هو في اللغة في اللغة الازاله والنقل وتقول سقط الكتاب اي نقلته طيب وقوله اصطلاحا وقوله يعني أسطلاح المصوليين وكذلك أسطلاحا تبقى علينا كثيرا ولكننا لا نسل سبحان الله على شوف هذا مع ان الشيخ مرت عليه هذه الكلمه كثيره جدا من الصلاح لكن ليوقف عندها هنا وهذا احنا نقوله يعني كما نبان لكم من قبل في نفسه الفردويه في ملازمه اهل العلم إنما ما تنتظرش تاخذ كل اللي الشيخ من جلسه وثنين وثنين بل لو انك عشرت الشيخ عشر سنين فسترى آخر المجلس فيه فائدة ليست في مصر لأن الشيخ تأتي حلال ساعات ينشط ساعات ينقضح في ذهنه بعض المعاني لم تكن من قبل سيولدها الآن ولهذا المستفيد من الشيخ هو الملاد هو البلاد كل درس يفوته هذا بشتابه الشيخ المفهومين رحمة الله استفاد من شيخ الشيخ, الشيخ سعد سعدي ليه فالة كبيرة وصار طبعه كطبع الشيخ السعلي في إدارة الحلقة فكلا. ليه إله؟ لا دم 11 سنة 11 سنة ما الشيخ بين يدي وخلاه يدرس بين يدي موجود فممكن الشيخ ينشط احيانا ممكن تسمع مثلا فتوه من الشيخ عشر مرات تلاقي كل مرة فيها إضافات ومرة يختصر ومرة يفوق ومرة يشد ومرة أبن ما يجي يكون سامح حاجة أو طلع على حاجة في واقع الفتوى فتجد فتووته المراضي أوسع من الفتوة السابقة واليداني يقول لك اخذ كلام العالم كله لا تأخذ بعض الكلام وتترك بعض ولا ترجع كلام هنا إلى كلامه بغير يعني ارجع إلى كلامه السابق لازم تأخذ هذا من الانصاف فشوف الشيخ مره وصلنا الآن أكثر من نص الكتاب ولسه جاي الشيخ النهارده بيقول عندي استناح يقول لك تمر علينا زي ايه ده سبحان الله على العبد العبد سبحان الله قلنا مو كده يعني سبحان الله ولا سبحان الله طيب سبحان الله هو مش عارف نعم ان يا عبدي سبحان الله احنا عارفين طبعا سبحان الله احنا مش من الحمد لله أصبار المديرة المديرة وأصبحت بشراحة من الصلح كان أصحاب هذا المنمي فيما بينهم مرتفقوا على هذا المعنى ألا يتميناه الصلاحة وقوله ربعكم من البيض الشريم أو نصيه من البيض بلانتكار المسلمة يقول من البيض الشريم لكن في نظر تماثا سلحين ربعكم من البيض يعني رفع حكم الدليل والدليل لازم أو رفعه ولكن حكم مجاسم يعني هذا التعريف كان بكذا عشان نجيب لك المحترزات كلها رفع حكم دليل إسرائيل أو الضي فممكن يرفع شكر يبقى الدليل وممكن يرفع الدليل ويبقى الشكر زي أي طراج رفع الدليل النص بقي الحكم او يرفع الحكم ويبقى النص الذي قدليه زي في عدة مدرسة عمل لو جهد. نعم او لفظه وحكم وهذا ممكن وهذا مقبول او ما عندك النبيع او لفظه وحكمه الناس ممكن يكون اللفظي والشكم ممكن يكون اللفظي والحكم فاما ان يكون نفس النظ الحكمي أو يقول نفس النظ مع بقى الحف أو نفس مع بقائي إلا يعني لا يجوز أن يكون ربع شقني يعني طبعا يصل مشايخ يعني أو ليست للثانوية يعني أنت أوجه مثلاً أولنا للثانوية يرفع حكم الدين الشرعي ده أو لفظه ده يعني لا يرفع حكم فخبلت إذا هنا إيه ليست للثانوية بل هي مانعة مانعة خلوه يعني مانعة خلوه يعني إيه؟ لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم وإيه وراء ولا يخلو تعرف هذا كله ولا يخلو من هذا كل هي مانعه خلو يعني لرفع او لخلو هذا كله بل هي كده يا كده يا كده نعم <تصفيق> يعني لا يخلو انه يكون النسخ ده يا رفع الحكم ولقاء لا صياحه المنص ولقاء الحكم يا رفع الاثنين لا <تصفيق> من الشرع هذا يعلم من الأمور الشرعية ليس من الامور عقليا موضوعيا وراكنه لما تقل عن 10 عشري عندي حكم شرعي يبقى اللي الحكم الشرعي ده ايه برضو دليل شرعي عشان كده لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بالقطع ما عادش حاجه اسمها نسخ ماشي هو انا هذا حكم منسوخ النهارده لا دليل النسخ ايه معك بني شرعي كنت رأيتكم مع ذلك فأزوروها ماشي الناس كممهدود بدليل على العين والراس لكن ما في دليل ما تقولش بالله هذا منسوخ لاني اصل واقع للناس النهارده يحتاج إلى كذا اصلي لا نقول لك ما فيش نسخ دلس من بواحد نعم وقوله من انتباه وسنة ما دولها كل ما برع يستجنم أن يكون الناس المتأخرا عن الناس صحيح رافعة لنكون بعد طبعا بعد المرفوع في النزول مش في الترتيب يعني ممكن نلاقي في المصحف الآية المسيخة الأول والمنسوخة بعدين لكن في النزول نعم حيث من إيجاد الى إذراكة أو من إذراكة إلى تأثير ذلك وفرض لذلك تفضل كل يوم لتواد وجود مثل أن يفضع وجود الدكاتي نفس النصار أو وجود صلاتي و وجود الحيث وجود فلا يسمى ذلك نعم هو مطلوب التغيير الجزئي فلا في في بخلاف التخصيص بعض الصوت فيبقى ينفع بعض في ما بعض الصوت تخصيص لا. لكن الحكم باقي لكن تغيير الحكم هل يكونوا أيوة هل جوابه تمام في الحكم عن طرد من الافراد وإن تمام أخ... خلي بالكم بين النسخ والتقصيص نعم فممكن... فن... فتقصيص ممكن يرفع الحكم عن طرد من الافراد لما تغييروا كلية ده اللي نعم ولكن مع ذلك ان من والصحابه والتابعين قد ذلك نصرا مثل قوله في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت سيناءهم قالوا نتقدها قوله وانوا بين الاختين وباطن عبث قالوا اعلا نتقدنا يعني قلت صفنا لان الترصيص في الحقيقه لأنه أي التخصيص رفع الحكم عن بعض أفرار العام وهو نسخ مرسي نفسه نفسه نفسه نعم المهم وطلع. أن في النهاية يعطي أن النسخ رفع الشكم كليا وإنما التخصيص هو رفع الحكم في بعض صوره نعم نسمي نسخ جزئي نسمي تخصيص أن النسخ بإطلاق يكونوا رفع الشكم نعم وقوله غيره من إيجاب الإذاحة أو من إجراء وإما من إيجاب الإذاحة عشر وات رفيق زيني أو ضربات مئة الألف أو لهذا كان في الأول لكن أي يعني يعني هنا عامل أن تكون مستحبا أو كذا. يعني من الوجوب إلى الإباحة فأصبح من شاء أثر ومن شاء لكن ليس معناه مش مستحب ولهذا لو قيل بالنسخ هنا من يعني إلى, إلى, إلى الاستحباب في هذه الصور ماشي لكن العام الشيخ يقصد الإباحة هي تحويل الشيء من الوجوب إلى إباحة الفعل لكن يبقى الفعل هذا المباح هل هو مستحب؟ أو اباحه عامه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته معروف ان صيام عاشوراء هذا نسخ وجوبه لكن بقي الاستحباب لكن مراد الشيخ اباحه يعني يعني اباحه الصوم أو عدمه لهذا لو العباره بتبقى ادق ممكن الاحسن شويه قيام الليل كذلك نقل من الوجوب الى برضو الإباحة تقوم او ما تقومش لكن لا تقوم الاستخباب ما... لكن الاستخباب معروف لمن قام على استخباب لا مصابرة المئة والعشرة بعد ما كان يجب على المسلمين إذا كانت قوتهم لقوة العدو واحد العشرة فلا يجب أن يسير حتى ولو كان واحد العشرة يعني رجل أسد عشرة لا ثم خفف الأم الآن خفف الله عنكم على البعض فانتقل الأمر من واحد لاثنين، واحد لثلاثة لك أن تترخص لهذا بعدم المواجهة لا. وَبِمَا لا تَمْبَحْتِ الأَوْلَى لا تَخْرَأُ أسألك على خمر المسيح وفيما يتم كبير وما نفعله الناس وما مع من نفعيله بعد كده إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام وريجي سمع المرشيطاني فجتل له ده تدرج خلاص ينفع بقى مأرضك حيقول ما المتدرج أنه واحد يشرب خمر نقول له لا المهم ما تقربش الصلاة وانت سكران المهم مش عارف ايه او واحد مثلا نقول له خلاص سيب الخمر ووصل السجاية <تصفيق> ينفع ينفعش. تذاك نكاح المتعة قد كان مباح وكان الرجل يمتع أو او يتمتع لانشاء من النساء مقابل حفله الشعر يعطيها ولا ثوب يعطيه ولا اي حاجه يعطي يتمتع بها شرط 2 3 على طول لكن هذا اخر الامور نسخه نعم دمنا الاباحه الى التحليل طيب نعم ليه نزل في القبور في نعم من إباحة إلى قالوا من إباحة تحريم زيارة زيارة قبور من إباحة إلى تحريم كنتم هيتكون من تحريم فضروها من تحريم إلى إباحة لا مش عندنا هنا في مصر لا دي يمكن سقطة كده من إباحة إلى تحريم، أي زيارة القبور، لا من إباحة إلى تحريم. كنت النبي نزر... يقول كنت لا نبي مزارق قبور، فظروها يعني في في زياره، لكن يعني لو لو حملنا على النساء طيب لو قلنا من تحريم من إباحة إلى تحريم، هل كان هذا؟ مباح لنساء يحتاج هذا إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل لا. المهم كتير يعني. نعم المهم أن أمسنا كثير نعم قال وخرج بذلك وخرج بذلك تنظر الحكم لقوات الشرطية ووجود المانع بإذن أن يتفع وجود الزفاق للقوات نعم شوف هذا كلام دقيق ما شاء الله يعني ممكن ان يتخلف الحكم بس لإنه نصف ورفع لا لتخلف شرط فنقول هنا الزكاة مش وجه مش لإنه الزكاة رفع وجوبها لا لأن الزكاة تجيب بشروط أو القصص يجب بشروط ففي تخلف شرط يبقى رفعنا الوجوب هنا أو وجود حيض رفع الوجوب الصلاة عليه. لا ليس معنى الصلاة مش وجه عليها لا الصلاه وجه عليها لكن جاء الوجو مانع وتخلف شرط وهو على فوافق هذا الوجوب مؤقتا نعم. فالمراد بقولنا او نصي. فالمراض بالقول لها واضح المراض بالقول لها أول مقصره رفض الزليل شكف الزليل شعري يأثى يكون بمكمل من بالعكس أو بالعسل أو بمجميع تاتي بقول لها جديد من أجلال والسنة ما عدا من أجلال كافش مع فلا فلا ينتبو فتنا وقال لها فالمراض او رقم الزليل الشرعي لا مدى فإن أن يكون في أو بالعكس أو لما يجب عليك أن وهذا هو كبير بأننا قلنا رفع حكم الزليل أو رفع حكم الزليل أي رفع وقالت قولنا ما عدا هما من الأذلة للتشماع والقياس فلا الاجماع لا ينصح به ولا يمكن أن يوجد الاجماع الصحيح على خلاف نص ابدا لا. ولكن قلنا ذلك الا بهذه الوهم والا فلا يمكن ابدا ان يوجد الاجماع من الامه على خلاف النصر بحيث اقول الاجماع رفع الحكم لكن اقوله لان لا يدعي أو او يلتبس عليه يقول إن ان الاجماع ينصح به واما إجناع أهل حفظ لما تنسل بعلماء فهي اعتبر لأسفة من جامع أولاد ويقال طاقل علم عن الناس على أن الدموت فيها مصرحكم ومفيدة اقتصادية عمالية والمفيد حلال واذا تجنع نصف تأثف لحليم الزبط فنقول إذا كان إجناع العمالي هم أهل الشرح لا يمكن أن يفتق النصف أما دونه من ذلك أحد لا. لا. لذلك السياسه لا لان الاجماع اقوى من النسخ اذا كان الاجماع ما ينفخ انو اقوى لا يتصور ان يجمع على خلاف النص ما يتصور هذا القياس وهذه كل قياس يخالف النص فهو فاسد ولا صحيح يجب أن نقول لكن نقول لا يوجد قياس صحيح يخالف نص وبين العبارتين فقط ففي العباره الكبرى إذا قلت كل قياس يخالف النص فاسد فمعناه أنه قد يلقوه النص فاسد صحيح لكن يفسده النصر وفي حضار الشباب نقول لا يكون لدي قياس صحيح مقالب مصر ليس هو قياساً قائماً مصر لن يكون لدي قياس صحيح مقالب مصر ولهذا من التي الماضي بعض العلماء انها على ثلاث قياس إذا تهمل الإنسانه وجد على وجه السلام والمضربة والتجاعة والتجاعة والحسنة نعم يسمون هذا المسائل على خلاف القياس أو أكثر على خلاف النص من جهتي أن فيها محاذير في بنصوص أخرى لكن الشارع لما شرع على خلاف الأصلي نقول على خلاف الأصلي هذا الأول لحاجه اعتبرها الشعر ولهذا لا نتعبد الصور هذه زي السنه سنه النهارده انت بتبيع ما لا فبتبيع زباد رز وكذا قبل ما تزرع ارضك مجهود من جهة يخرج ولا مش هيخرج لا تمتلك الان لان ليس مزرعتك لكن الناس يحتاجون الى هذا فلا يقاس عليه غيره تجيش بعمل تبيع الأعيان الموجوده قدامك مش عندك حاجة السلعة مش عندك وتقول تبيعها له على ما ديباره بك لا نقص هذا على كلك أو العارية مثلا العرايه, العراية كذلك انك انت تبيع على النخل فروص النخت بالرطب الموجود عندك أو الطمر الموجود عندك تبص كده تقول الله ديزي السوى مثلا كلتين أو ثلاث كلاس من طم خذوا الكل وما نبغى نأخذ ده ده على خلاف الأصل. يعني في جهالة جانب السلام لكن هذا شو يعني بشروط يعني ما كره العلم وضمن السلام مشروع على خلاف الأصل لكن بشروط مش مطلقًا بشروط وضعها شو؟ نعم. <تصفيق> على ثلاث فإذا قلنا لهم ولماذا نقع على ثلاث بيئات قال لأنها مذبورة لا يمكن أن تموت الزوجة بعد يومين أو بعد سبعين سنة أو مائة سنة إذا لم تفعل يمكن أن تموت بعد يومين أو عشرة أيام إذا لم تفعل مذبورة أن لا تصل العصر عليها. ولهذا قالوا إن النجاة والإجارة والسلام والموارضة ذلك كلها على خلاف كل الزياد على كل حال الزياد لا يستقب به فإننا لو نخفنا هذا الزياد فقالنا خصوصا للسياد وهذا ما ممكن إذن لا يستقب إلا بذلك فقط لا الذي إلا الله ورسوله الله ورسوله لو شرع الأحكام لا الله ورسوله لا ينسب الأحكام الله ورسوله لو شرع الأحكام لا الله ورسوله إله الله ورسول طيب الله ورسوله طيب نكتب هذا القدر ونأخذ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم وبارك على ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن في الصلاة صح, صح هي في لكن هل هي في الصلاة هي في الصلاة نتعدى صح هي في الصلاة لكنها في الصلاة ويقتطر على ذلك فإذا كنا, كنا خارج الصلاة فالإنسان له ان يتكلم حال القرآن أو كذا لا لم يصح هي في الصلاة نعب وليجناء صحيح أنها في الصلاة وأن ذكر أكرر أن رحمه الله تعالى وغيره لكن الحكم يتعدى الحكم يتعدى فلو أن إنسان مثلا تكلم عن القرآن يقرأ وهو يقصد الاستماع ولهذا العلم فرق بي بين السماع والاستماع بين السماع والاستماع لأن الله يقول وإذا فعلوا فاستمع فمن السماع إذا ناحي له إنه هو يعدل عن القرآن لأن هذا سوء أدب لكن من سمع فلا يلزم أنت دلوقتي راكب في وتبين أو راكب في وصل وصلات ويقرأ يشغل القرآن ما انتش ملزم تسمع خلي بالك، لم تشمل إذا تستمع هذا اسم سمع وليس استمع إنما إلا قصد إذا قصد الاستماع نعم بتعيمه عليه هذا وعشان كده جاء الخبر من آل العلم أيضا في مسألة قراءة فتح حالة قراءة العلم فالذين لا يرون ذلك استدلوا بالآية قال الآية في الصلب الآية هين في الصلب وعليه أنت إذا قرأ إبامك فلا ينباج أن تقرأها والذين قالوا أن يفصل على عينه ورفضه كل شيء لكن هم يقرأ قالوا لأن وردت الرخصة بالفتح إحنا مش بنخرج عن الآية ولا بنقول لآية نقرجها عن مدلوليها صح هذه الآية في مدلوليها وكل شيء لكن احنا بنخرج عن هذا بدليل كما قال الله لا تفعله إلا بإيه الاول معي في يظهر لي على اعلم ان صحيح هي الاجماع من عقله الايه في الصلاة ما اعلم اذكر الان لكن ليس معنى هذا انه ما يتعدى الحكم خارج الصلاة